بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارقه وما اذراك ما طارقه النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فَالْيَوْمَ يُبْرِئُ لِلْإِنْسَانِ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِدُ فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا فُرِجَتْ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهيل الكافرين املهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم تبح اسم ربك الاحلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل له عوسا أن أحوى سنقرئك فلاتنس إلا ما شاء الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعْلَ الذِّكْرَى شَادَّ تَذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ما لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى